السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصل الخير. عادك إلا صغير، عادك إلا صغير، بدري. فدري عليك الخوة لجي رحمن وخداوة يوك انت قلب الكبير وش عادي قلبك يوك انت قلب كبير وش عادي قلبك ولن جراحن تو، ولن أنتو انت حتى المصير يا خاص مثلك، ولن أنتو المصير يا خاص مثلك ولن أنتو المصير يا خاص مثلك